بذكرك يا مولى الورانة نعموا وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا بذكرك يا مولى الورانة نعموا وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وتعلمه شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وتعلمه فأنت ترى ما في القلوب وتعلمه إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أثنى وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق ظفلاً وأنت ترانا ثم تعفو وترحم وحقك ما فينا مسيء يسره صدودك عنه بل يخاف ويندم سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة وحاجاتنا بالمقتضى تتكلم وحقك ما فينا مسيء يسر صدودك عنهم بل يخاف ويندم سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة وحاجاتنا بالمقتضى تكلموا، وحاجاتنا بالمقتضاة تكلموا. بذكرك يا مولى الورانة نعموا، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عمو. بذكرك يا مولى الورانة. وقد خاب قوم عن سبيل قد عموا شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وتعلم شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وتعلم فانت ترى ما في القلوب وتعلم إلهي فجد و وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولى الجميل وتكرمه وأنت الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا إلهي فجد واصبح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرمه وأنت الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وسلموا وقلت استقاموا منة وتكرما فأنت الذي قومتهم فتقوموا لهم في الدجا أنص بذكرك دائما فهم في الليالي ساجدون وقوموا وقلت استقاموا منة وتكرما فانت الذي قومتهم فتقووا لهم في الدجاء صب بذكرك دائما فهم في الليالي ساجدون وقوم فهم في ساجدون وقوموا بذكرك يا مولى الورانة نعموا وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا بذكرك يا مولى الورى نتنعّم وقد خاب قوم عن سبيلك قد شهدنا يقينا أن علمك واسع